ريحانة القلب المهفهف من حنانك زوديني عيناك توقظ في فؤادي قصة الماضي الحزين عيناك رائعتان مثل فراشة حطت على أوراق زنبقة وفاضت بالحنين عيناك لا أدري لماذا تزعجان هدوء قلبي تفتحان بلا مقاومة حصوني قد كنت أزمحت الرحيل إلى المقابر صامتا من غير شوشرة ففيما ترجعيني أأنساكي سؤال با يقتلني إلى الأعماق يأخذني ويعوي صوته المشؤوم في آفاقي ذكراك أأنساك سكاكين على صدري أرا في حدها قبري وليل في مخيلتي تسافر فيه عيناكي آآ أنساكي سؤال بات يقتلني إلى الأعماء يأخذني ويعوي صده المشؤون Kiitos kun والحرمان شيء فوق إدراكي فإن البعد والحرمان فوق إدراكي وهل أنسى غروب الشمس تلفح خدك الباك ما اواقي ولهي بنسى غروب الشمس تلفح خدك الباكي ومل انسىك يا امي كيف وقلبي ما اواقي بحبك تمضين عن عيني القاك لينما تمضينا عن عيني ألقاك وطائر نورس يشدو هنالك في أنيم البحر ملء البحر أهواك على الحيطان تبتسمين وفي الأوراق تبتسمين ترتسمين وفي الأوراق تبتسمين من أرض إلى أرض يطاردني محياك وبين الفجر والإشراق تنبعثين من روحي فلا أدري فلا إصباح غناكي قد كنت أزمعت الرحيل إلى المقابر صامتا من غير شو شرط ففيما ترجعين أنساكي سؤال با يقتلوني إلى الأعماق يأخذني ويعوي صوته المشؤوم في أفاق ذكراكي أنساكي سؤال بات يقتلني إلى الأعماق ياخذني وييعوي صوته المشقوم في افاقي ذكراك افاقي ذكرك لا لنساك على صدري ارى في حدها ولا ليل من خينتي تسرير فيه عينك